في الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَنَجْعَلُ لَهُ ذِكْرًا ونبي ام من الصالحين قال ربي ان ما يكون لي غلام وقد بلغ الكبر وامراتي عاقر وقال كذلك اوعه يفعل ما يشاء قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا غرجا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإذكار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 ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يدفن مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح وإيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين